خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم روحي فكذبو عبدنا فكذبو عبدنا وقالوا مجنون وزدجر فدع ربنا إني مغلوب فتوصف فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيوناه فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات الوحي ودسر تجريب أعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية فهل من مدرك فكيف كان عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدرك كذبت عاد فكيف كان عذاب ونذو إن أرسلنا عليهم ريح وصر صرا ريح وصر صرا في يوم نحس مستمر Tensia unne seke ennahum agezu unne xlimmu kajba. Fekein, fekein asevi, uun udu. Wala kodijassa unne luku enna li dikri, felmi, mut إِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُهُ أَأُلْقِيَ الذِّكُّ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ, سيعلمون غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرْ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ونذر عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتول فكيف كان عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بن نذر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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم, فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولادكم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 يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّا كل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا واحدة كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من متذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر ان للمتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر